يعني اجمع المسلمون على سنيتها وقد وردت فيها كثير من الاحاديث ا ل ص ح ي ح ة منها خبر ابن عمران ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ي ق ر أ علينا ا ل ق ر آ ن فاذا مر ب ا ل س ج د ة كبر وسجد وسجدنا معه رواه ابو داود والحاكم ومنها ما رواه مسلم عن ابي ه ر ي ر ة رضي الله عنه مرفوعا إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان قرأ ق يبكي آدم فسجد ي ومنها ل ويلة يا أ ر ا ب آدم بالسجود فسجد ل ف ل ج ن ة و أ ما ر ت ب ل س ج و د في ص ت فلي البخاري ن ومنها ا ما ا ر في ل ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أ ن ه صلى الله عليه وسلم ق ر أ والنجم فسجد وسجد معه الجن والانس إلا أمية بن خلف فقتل أمية ي بن وظاهر م مشركة بدر و هذه ا ل أ ح ا د ي ث أ ن السجود لازم وواجب والذي صرفه عن الوجوب إ ل ى الندب ما رواه البخاري ومسلم أ ن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه ق ر أ على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم ي ز ج د فلو كان السجود واجبا ل أ م ر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت أن يسجد ولسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكونه لم يسجد ولم يسجد زيد دليل على أ ن ما ورد من ا ل أ ح ا د ي ث التي فيها الدوام على السجود ل ق ر ا ء ة آ ي ة ا ل س ج د ة إ ن م ا هو للندب وليس للوجود س ج ا التلاوة ت اربع عشره سجده منها سجدتا الحج في س و ر ة الحج سجدتان س ج د ة في اوائل ا ل س و ر ة و س ج د ة قبل اخر السوره ة بآية فالسجدتان عندنا سجدتان للتلاوة اذا ق ر أ م الانسان ن ي د ب له ا ي س ج سجدة د وخالف الائمة الحج بقية في الثانية فذهبوا إ ل ى أ ن ه ا ليست س ج د ة ت ل ا و ة واما صاد ف ا ل س ج د ة التي فيها ليست ب س ج د ة ت ل ا و ة عندنا و إ ن م ا هي س ج د ة شكر والدليل على عدد هذه السجدات خبر ع م ر بن العاص أ ق ر ا ن ي رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس ع ش ر ة س ج د ة في ا ل ق ر آ ن منها ثلاث في المفصل وفي الحج سجدتان رواه ابو داود والحاكم ب إ س ن ا د حسن و ا ل س ج د ة ا ل ب ا ق ي ة هي س ج د ة صاد وهذه السجدات هي سجدتا الحج و س ج د ة ا ل أ ع ر ا ف و س ج د ة الرعد و س ج د ة النحل و ا ل إ س ر ا ء ومريم والفرقان و النمل و الم ف ل ا ي م تنزيل و حميم ا و النجم و الانشقاق و العلق ا و أ م ا س ج د ة صاد فهي عندنا ليست س ج د ة ت ل ا و ة بل هي س ج د ة شكر تستحب في غير ا ل ص ل ا ة و إ ذ ا فعلها ا ل إ ن س ا ن في ا ل ص ل ا ة عالما عامدا تبطل صلاته ل أ ن ه زاد ف ا ل ص ل ا ة سجودا ليس منها ب ق و ل ابن عباس صاد ليست من عزائم السجود رواه البخاري أ ي ليست من م ت أ ك د ا ت ه و إ ن م ا هي سجده شكر تفعل خارج ا ل ص ل ا ة ل ت و ب ة الله تعالى على د ا و د عليه السلام فيها ولخبر أ ب ي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوما ف ق ر أ صاد فلما مر بالسجود نشزنا اي تهيا الناس للسجود ن ا س ل فلما راهم ن اي لما ر آ تهيا و للسجود قال انما هي ت و ب ة نبي ولكن قد استعدتم للسجود فنزل وسجد رواه ابو داود باسداد صحيح على شرط البخاري فيستحب للانسان أ ن يسجد إ ذ ا مر بصاد ولكن في غير ا ل ص ل ا ة و أ م ا في ا ل ص ل ا ة ف إ ذ ا سجد ا ل إ ن س ا ن ل ق ر ا ء ة ا ل س ج د ة في صاد ف إ ن صلاته ت ب ط ل فالنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال لهم هذه ا ل آ ي ة ليست من ا ل آ ي ا ت التي ي ت أ ك د فيها السجود و إ ن م ا هي ت و ب ة ن ب ي ولكن ما د ا م قد تهياوا للسجود فنزل عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وسجد م ش ر وسجد ع ة ا ل و لها ف إ ن ه لا يسجد مع إ م ا م ه ل أ ن ه في اعتقاده أ ن ا ل إ م ا م سجد ا ل لإعتقاد ن س ب ة يخطا في سجوده هذا وبناء على ذلك لا يتابعه في هذا و إ ن م ا ينتظره واقفا حتى ينتهي من سجوده ويرجع إ ل ى القيم وسجدات ا ل ت ل ا و ة تسلل المستمع والمراد بالمستمع هو الذي قصد السماع و أ م ا الذي لم يقصد السماع وهو السامع له حكم س ي أ ت ي الان آ ن فيه خ ل ف يستحب له أ يسجد ولكن فيه خلاف أ م ا القارئ والمستمع ف ي ت أ ك د السجود في حقهما فتسن للقارئ والمستمع وتتأكد للمستمع بسجود القارئ. يعني تندب للمستمع بسجود يعني للقارئ القارئ السماع قاصد أي وتندب للقارئ سواء أ س ج د القارئ أ م لم يسجد فيستحب للمستمع أ ن يسجد ولكن إ ذ ا سجد القارئ فتكون أ ش د استحبابا للمستمع ت ت أ ك د في حقه بسجود القارئ و أ م ا السامع فلم يتعرض له ا ل إ م ا م الرافعي رحمه الله تعالى وظاهر كلامه يشير إ ل ى أ ن السامع لا يسجد وهو الذي لم يتعمد السماعه ك أ ن كان يمشي في الشارع فسمع القارئ ي ق ر أ آ ي ة ا ل س ج د ة صاهر كلام الرافعي أ ن ا ل س ج د ة م ن د و ب ة للقارئ والمستمع و أ م ا السامع فلم يتعرض له ولذلك استدرك ا ل إ م ا م النووي هذا النقص فقال قلت وتسن للسامع والله اعلم فاذا هي تسن للقارئ وتسن للمستمع وتسن للسامع وهي في المستمع اشد ت أ ك د ا م ن ه السامع ل لوقوع الخلاف فيه وتكون اشد ت أ ك د ا في المستمع ايضا اذا ت ج د القارئ هذا كله اذا كان الانسان خارج ا ل ص ل ا ة واما اذا كان في ا ل ص ل ا ة وان ق ر أ في ا ل ص ل ا ة سجد ا ل إ م ا م والمنفرد لقراءته إ ذ ا كان إ م ا م ووراءه م أ م و م و ن يسجد ويسجدون معه و إ ذ ا كان منفردا و ق ر أ هو ف إ ن ه يسجد يسجد لقراءته هو فقط أ م ا إ ذ ا كان في الصلاة اماما ل ل ص ا ة إ أ و منفردا وسمع غيره من الناس ي ق ر أ كان ك انسان ن يصلي وانا ا ق ر أ فمررت ب آ ي ة ا ل س ج د ة ما يسجد الامام لها وان كانت قد سمعها فهو يسجد ل ق ر ا ء ة نفسه اذا ق ر أ هو في ا ل ص ل ا ة ومر بايه آ ي ة ل الامام س سجد ج د ة اذا قرأ ا ل س ج د ة سجد واما اذا سمع غيره ي ق ر أ فانه لا يسجد فهي تسن للامام والمنفرد بقراءته فقط وتجب على ا ل م أ م و م إ ذ ا تجد إ م امامه ه إ ذ تجد إ ا م يعني ا ل إ ن س ا ن دائما يسجد لقراءته إ ل ا إ ذ ا كان م أ م و م ا ف إ ن ه يسجد ب ق ر ا ء ة إ م ا م ه إ ذ ا ق ر أ ا ل إ م ا م آ ي ة السجده وجب عليه أ ن يتابعه فيها ف إ ن سجد إ م ا م ه وتخلف أ و انعكس سجد هو والامام لم يسجد كان قرا أ ل ا م ا ل س ج د ة فسجد والامام ما يريد ان يسجد بطلت ص ل ا ة لمخالفته في كلا الحاله السجود في ا ل ص ل ا ة انما يشرع ويجوز للانسان ان يسجد ف ج د ة ا ل ت ل ا و ة اولا اذا كان في صباح يوم الجمعة في فجر يوم فجر ي ف يوم ا ل ج م ع ة و ق ر أ س و ر ة ا ل س ج د ة فانه يندب له ان يسجد ولو ق ر أ س و ر ة ا ل س ج د ة بقصد السجود لانه يندب لنا ان ن ق ر أ س و ر ة ا ل س ج د ة في فجر ا ل ج م ع ة وان نسجد واما اذا ق ر أ في فجر ا ل ج م ع ة س و ر ة سوى س و ر ة ا ل س ج د ة س ومر ر اخرى. ة و ب آ ي ة ا ل س ج د ة وكان قد ق ر أ ه ا بقصد السجود كان, كان لا يحفظ س و ر ة ا ل س ج د ة و أ ر ا د أ ن ي ق ر أ س و ر ة أ خ ر ى فيها سجدا ليسجد وسجد تبطل صلاته إ ذ ا ف ي صباح ا ل ج م ع ة ف يندب فجر الجمعة ي ل ل إ ن س ا ن أ ن ي ق ر أ س و ر ة السجده و إ ذ ا مر ب آ ي ة السجده سجد و أ م ا في غ ي ر يوم ا ل ج م ع ة إ ذ ا ق ر أ في أ ي ص ل ا ة من الصلوات إ ذ ا ق ر أ آ ي ة فيها سجده ولم يكن قاصدا ً قراءتها للسجود ما كان يقصد هذا أ ر ا د أ ن ي ق ر أ س و ر ة مريم فمر ب آ ي ة السجود、يجد. يندب س ج د ي له أ ن يسجد و أ م ا إ ذ ا ق ر أ ا ل س و ر ة بقصد السجود دخل ا ل ص ل ا ة وهو عازم على أ ن ي ق ر أ س و ر ة مريم ليسجد ضمن ا ل ص ل ا ة ف إ ن ه ا تبطل صلاته لأنه زادت الصلاة شيئا ما طلب منه نحن ن أ م ر ك بالسجود إ ذ ا مررت هكذا أ م ا أ ن ت ق ر أ متعمدا من أ ج ل أ ن تسجد ف ف ي ه ذ ه ا ل ح ا ل ة تبطل صلاته إ ذ ا أ ح ك ا م السجود في ا ل ص ل ا ة إ ذ ا ق ر أ ا ل إ ن س ا ن ا ل آ ي ة التي فيها ا ل س ج د ة بقصد السجود وسجد تبطل صلاته و إ ذ ا ق ر أ ا ل آ ي ة التي فيها ا ل س ج د ة ولم يكن قصده هذا قصد ان ي ق ر أ س و ر ة ا ق ر أ فلما وصل إ ل ى السجود سجد لا مانع من هذا ويدب له أ ن يسجد هذا كله في غير فجر ا ل ج م ع ة و أ م ا في فجر ا ل ج م ع ة ف إ ن ه يقرا سوره السجده ويسجد اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم و إ ذ ا قرا س و ر ة اخرى غير ا ل س ج د ة ف إ ن ه لا يسجد و أ م ا كيفيه سجود ا ل ت ل ا و ة إ ذ ا كان في خارج ا ل ص ل ا ة ف إ ن ه ينوي كما يعمل في ا ل ص ل ا ة وبعد ذلك يكبر ل ل إ ح ر ا م رافعا يديه وهذه التكبير ة ركن والنيه ركن وبعد ذلك يكبر للهوي للسجود بلا رفع ما يرفع يديه وهذا ه ي ئ ة من هيئاتها ويسجد كسجوده ل ل ص ل ا ة وبعد ذلك يرفع ر أ س ه مكبرا وبعد ذلك يسلم و ت ك ب ي ر ة ا ل إ ح ر ا م شرط على الصحيح وكذا السلام في الاظهر إذن اركان س ج و د ا ل ت ل ا و ة كم ر س ا ل ن ي ة و ت ك ب ي ر ة ا ل إ ح ر ا م والسجود والسلام هذه أركانها أربعة النية وتكبيرة إحرام النية والسجود ويندب ا ا فاذا ل ل اخل س م ه ا ما تصلحه س ج ت ت واما ل ك ر ا ت للانسان ت ق ا ا ل للهوي ل وينرفع من ج و د فهذه ه ي ئ ت كما مر م ع ان في ا ر ك الصلاة و يقول ا ا للانسان ت ويندب ي ان اللهم لك سجدت وبك امنت ولك اسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصور وشق سمعه وبصره بحوله وقوته وتشترط لها شروط ا ل ص ل ا ة من ا ل ط ه ا ر ة وستر ا ل ع و ر ة واستقبال ا ل ق ب ل ة وعندما تكلمنا على شروط ا ل ص ل ا ة ذكرنا من شروطها العلم بدخول الوقت واما هنا فلا يوجد وقت و إ ن م ا يجب أ ن يكون قد انتهى من آ ي ة ا ل س ج د ة الآية كاملة كان قرأ بعضها فإنه لا يسجد فإنه قرأ ولذلك س سجود ج و وقت التلاوي و د يدخل بقراءة بقراءة الآية كاملة يدخل وقت بقراءة الآية كاملة ل تجدون في المصاحف ع ل ا م ة السجود وراء ا ل ا ي ة ك ا م ل ة وفي س و ر ة النحل ليس وراء ا ل آ ي ة م ب ا ش ر ة و إ ن م ا وراء آ ي ة أ خ ر ى حتى تنتهي الكلمات ا ل م ت ع ل ق ة بهذه ا ل آ ي ة فلا يسجد إ ل ا بعد أ ن ينتهي من ا ل آ ي ة التي فيها في هذا وقتها فشروطها شروط ا ل ص ل ا ة ولكن هنا ك ا ليس ع ع ل بدخول الوقت لها م م وقت ن هنا ل ي لها وقت معين يدخل وقتها ب إ ر ا د ت ك عندما تتم ق ر ا ء ة آ ي ة ا ل س ج د ة ومن سجد فيها كبر للهوي وللرفع ولا يرفع يديه اذا سجد في الصلاة إ سجد في ا ل ص ل ا ة ف إ ن ه يكبر لسجوده ويكبر للرفع س ج و ويكبر د ه ل من السجود ولكنه لا يجلس ج ل س ة ا ل ا س ت ر ا ح ة نحن عندنا بين كل ركعتين لا جلوس فيهما يندب ل ل إ ن س ا ن أ ن يجلس جلوس ا ل ا س ت ر ا ح ة ولكن في س ج د ة ا ل ت ل ا و ة إ ذ ا سجد في ا ل ص ل ا ة ف إ ن ه لا يجلس جلوس الاستراحه ة الاستراحة تبطل صلاته ما يندب له أن يجلس ولكن جلوس جلس تبطل ل إذا ا ت ص ما تكلم لماذا المسألة لا الصلاة الفقهاء بطران الصلاة السجود يندب يجلس يبطل في أن ولكن وبعض له على هذه أثار انه الصلاة ام لا تبطل الصلاة قالوا لان هل تبطل تبطل قالوا فرض الانسان الان هو القيام وانما ترك القيام للسجود من اجل ايه ا ل س ج د ة فاذا انتهى من السجود يجب عليه ان يبادر فورا الى القيام فاذا ما ج ل س ك أ ن ه جلس متعمدا في الوقت الذي يجب عليه أ ن يكون فيه قائما ولذلك تكلم ا ل ف ق ه هل يبطل ا ل ل و للاستراحة أغفلا إذا التلاوي يكره الصلاة عقب يبطل أم قائما مباشرة ولكنه يندب أن ينهض وكثير من الناس ي ظ ن ولو ن أن سجود ا ت ل ا ة كرر س ج فيجدت و د الصلاة ا ل ا التلاوة ح بعد سجود التلاوة خطأ. ولو خطأ ك ر آ ي ة في مجلسين سجد لكل آ ي ة ي ق ر أ ه ا آ ي ة في مجلسين ق ر أ في هذا المجلس آ ي ة الاعراف وذهب إ ل ى مجلس آ خ ر و ق ر أ نفس ا ل آ ي ة ف إ ن ه يكرر السجود لتكرار ا ل ا ي ة وكذلك لو كرر ا ي ة في مجلس واحد كان قرا في هذا المجلس ا ل ا ي ة وبعد دقيقتين أ و بعد دقائق ق ر أ ا ل آ ي ة م ر ة ث ا ن ي ة ف إ ن ه يسجد م ر ة ث ا ن ي ة ف إ ذ ا ق ر أ في مجلس ايتين مختلفتين فمن باب أ و ل ى و إ ذ ا ق ر أ في مجلسين ايتين مختلفتين ف أ ي ض ا من باب اولى يسجد ا ل ت ل ا و ه و ر ك ع ة كمجلس ا ل ر ك ع ة كالمجلس فاذا ق ر أ في ر ك ع ة س ج د ة سجد واذا ق ر أ في ركعتين سجدتين سجد كان كان يقوم ليله رمضان و ق ر أ س و ر ة الحج فانه يسجد مرتين م ر ة في أ و ل ا ل س و ر ة و م ر ة في آ خ ر ا ل س و ر ة فان لم يسجد ا ل إ ن س ا ن و ط ا ل الفصل ق ر أ آ ي ة ا ل س ج د ة ولكنه ما سجد كان ي ق ر أ في س و ر ة مريم مثلا لو ق ر أ في س و ر ة ا ل أ ع ر ا ف أ و ق ر أ في س و ر ة الحج أ و ق ر أ في س و ر ة ا ل إ س ر ا ء في آ خ ر ا ل س و ر ة لو أ ت م ا ل آ ي ة قرا ا ل آ ي ة في س و ر ة ا ل إ س ر ا ء أ و في س و ر ة العلق أ و في س و ر ة الحج أ س م ه ا وسجد ما في مانع الفاصل قصير نصف دقيقة ربع د ق ي ق ة كان لكنه لو, لو ق ر أ س و ر ة مريم مثلا وطال الفاصل ما ق ر أ ما عاد ي ز ج د للتلاوه ة فات ت و ق ا وكذلك لو كان خارج ا ل ص ل ا ة مر ب آ ي ة ا ل س ج د ة ولكنه قال و اتمم ا ل س و ر ة و ع د ذلك أ ز ج د وتمم ا ل س و ر ة ما يزجد ل أ ن الفاصل طويل وهذا الطول شيء عرفي عرفي ا ل د ق ي ق ة والدقيقتان شيء يسير أ م ا الدقائق ا ل ع ش ر ة أ و خمس دقائق هذا شيء طويل وبناء مع ذلك يفوت مكانها فيندب بآية للإنسان السجدة إذا مر بآية السجدة أن يبادر أن بالسجود فورا ما دام مر ب ا ل آ ي ة يندب له أ ن يبادر بالسجود ف إ ن لم يسجد وطال الفصل لم يسجد بعد ذلك و ب ا ل ن س ب ة للمستمع س ا ع أو ب ا ل ن ب ة ل ل م س إ ن م ا يسجد إ ذ ا سمع التلاوه من قاصد لها وحد ويقصد التلاوة يقصد يقرأ القراءة أ م ا لو س م ع من فم نائم واحد نائم مر على لسانه التلاوه ة ما ي ولم أ ن ه ل يقصد ا ل ت ل ا و ة أ و سمع الببغاء واحد عنده ببغاء حفظ صوت آ ي ة ا ل س ج د ة و ط و ل م ا هو قاعد عم ي ك ا ر آ ي ة ا ل س ج د ة هل معنى ذلك أ ن ن ي طول ما ل قاعد ا ز ج د وراءه كل ما ق ر أ ا ل آ ي ة ازجد لا ما يزجد ل أ ن الببغاء ما يقصد ا ل ت ل ا و ة ولذلك قالوا اذا كان يحفظ هذا قاصد التلاوي ولذلك يسجد يسجد, يسجد قدر طاقته ن هذا م ه فعل خير يندب للانسان ان يفعله طبعا ا ل م س أ ل ة يعني انسانه يقدرها ذ ا كان ط ا ل ب يقرأ يحفظ ويكرر ا ل آ ي ة في ا ل د ق ي ق ة ا ل و ا ح د ة مرتين او ثلاث مرات او اربع مرات ما يمكن ه ان يسجد في هذه ا ل ح ا ل ة يسجد و ي ق ر أ يعني ينسى ولكن يسجد بقدر استطاعته يسجد اول م ر ة ويسجد اخر م ر ة محتمل ولو سجد كل م ر ة يكون قد فعل المندوب والحساب عليه من المندوب هو الذي يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه و أ م ا س ج د ة الشكر ف إ ن ه ا لا تدخل ا ل ص ل ا ة إ ذ ا كان ا ل إ ن س ا ن يريد أ ن ي ز ج د للشكر ف إ ن م ا ي ز ج د له خارج ا ل ص ل ا ة و أ م ا في ا ل ص ل ا ة فلا ي ز ج د للشكر و س ج د ة الشكر تسن إ م ا لهجوم ن ع م ة بشر بشيء يسره. فإنه لله. او ن ه لله. يسجد شكرا ل ا ن د ف ع ودفع نقمة كأن, كأن سيصيبه بلاء ودفع عنه. او ر ؤ ي ة مبتلى او عاص فانه يندب له ان يسجد فاذا حدثت ا ل ن ع م ة او اندفعت ا ل ن ق م ة فانه يندب الانسان ان يسجد امام الناس حتى يريهم هذا إ ذ ا كان ممن ي ت أ ث ى به يعني لا يندب له إ خ ف ا ؤ ه ا و أ م ا إ ذ ا كان ا ل إ ن س ا ن مبتلى ف إ ن ه ما يظهرها له و ا ح د ر احذر إ ن س ا ن مريض مبتلى فلا يسجد أ م ا م ه ل ل ش ي ر خشيه ان يؤذيه أ و يؤلمه و أ م ا إ ذ ا كان يعلم أ ن ه يسر ونسيما إ ذ ا طلب منه هذا ف إ ن ه يسجد أ م ا م ه صورة عدم الاظهار في ح ا ل ة وهي ما إ ذ ا كنت تظن أ ن هذا ا ل إ ن س ا ن س ي ت أ ل م من سجودك و أ م ا إ ذ ا كان ا ل إ ن س ا ن عاصيا وكنت تعلم ان سجودك أ م ا م ه ربما ردعه عن ا ل م ع ص ي ة فعند ذلك تخذر له. له السجود الحمد لله الذي عافانا من كثير مما ا ت ل ى به مخلوقاته من هذه المعاصي فيسجد الانسان امام العاصي ويسرها له طبعا هذا كله اذا ما كان سجودك سيزيد العاصي م ع ص ي ة فاذا كان سجودك سيزيد ا لا ع ص ي م عند ص ي ة ع ذلك ايضا تسجد سرا وهي ك س ج د ة ا ل ت ل ا و ة باركانها وشروطها والاصح جوازهما اي ا ل ت ل ا و ة والشكر على ا ل ر ا ح ل ة للمسافر نحن إ ذ ا اجدنا ص ل ا ة ا ل ن ا ف ل ة وهي ص ل ا ة ك ا م ل ة ف إ ن سجد ل ت ل ا و ة أو لتلاوة في ا ل ص ل ا ة ف إ ن ه يجوز عليها قطعا إذا جاز لك أن تصلي سجدة التلاوة منفردة على فإذا كنت تصلي على ومررت بآية فإنه جاز التلاوة الراحلة النافذة الراحلة تصليها الراحلة سجدة سجدة يجوز لك تصلي على تصلي على لك على كنت أن أن منفردة ومررت بآية ق ط ع ا ومن باب أ و ل ى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آ ل ه وصحبه وسلم